إِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ ۖ ظَنًّا مِّنكُمْ وَظَنًّا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تنبتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأجبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فرغتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا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 وكان ذلك على الله يسيرا يحتبون الأحزاب لم يذهبوا فإن يأتي الأحزاب يودوا لو أن لهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاطِهِمْ وَقَدَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ وَقَدَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ فَرِيقَ تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا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 وَمَن يَقُلُّ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ الصَالِحَةَ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كبره والذائرات أعذ الله لهم ما فرَه أعذ الله لهم ما فرَته وأجر عظيمَ وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهن من أمرهم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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَتَرَى الزَّوَجَنَا كَهَالِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْمٍ مِنْهُنَّ وَتَرَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا اللَّهُ لَهُ رَنَّتُ الله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا الله اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَتْيَبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا الله اللَّهِ وَخَاتَمَ النبيين. فكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وتذبحوه بكرة وأطيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يوقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات فانطلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيئذن لكم إلى طعام من غير ناظرين إله ولكن إلى دعية فدخلوا فإذا طعنتم فان تشروا ولا مستأنسين للحديث إن ذلك كان يؤذ النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق